اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضال يشريع هو المغرب يدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذالك جعلناكم امته واسكنتكم لتقنوا شهداء تعلم الناس لتقنوا شهداء رسول عليكم شديدا وما جعلنا القدره التي كنت على الا الا من علم من يتبع الرسول الا من علم من يتبع الرسول ممن يطالب علامه إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدوها وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لغرف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فننولينك غدنة ترضاها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 تيت الذيين أ الكتاب ب كل آيات ما تبعون ب ما تبود بتك وما ت بتاب ب وَبذا ت بتابوك وما بق بتابابدب وَرَأَيْتَ الَّذِينَ تَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ من الْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحب وهم يعلمون الحب من ربك فلا تكون من الممتلين ولكل وجهة هو موليها فاستذقوا الخيرات فاستذقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا أينما تكونوا كن الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجتك ول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لن الحق لربك وما الله بغافل مِنْ حَيْثُ ضَاقَتْ فَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتَ فَوَلِّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمُنَبِّئِ أَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ بِأَنَّ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ فَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ حَقَّه وَلَا تُبْغُوا عَلَيْهِمْ عُدْوَانًا وَالَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا ذَوَايُعُنْ وَيُعَلِّمُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مع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 مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْسِمُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالدَّمَوَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا, قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الضوء وَمَا خَيْرٌ فإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ بَأْسَ الذِّلَّةِ مِنَ الْبَلَايَا وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مِنْ بَرْدٍ مَا بَلَّى لا يغف فت العذاب ولا من كل دابة وتخريف الرياح والسحاب المسقق بين السماء والأرض لآيات اتحاد الله, الله جديد العباد وَإِن تَهْلُوا على الله مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا يدعب بما لا يسمع إلا تعاء ولداء سموا بكر العمي فهم لا يعقلون ما حقذ عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما يبكر وغير باق ولا عاد فإن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب استول نبي بما نوره قليلا فَمَا اسْتَمَرَّ عَلَى النَّاهِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَنَسَخَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغطوب رجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمه بالله ولكن البر من آمه بالله سَئِلُوا وَبِنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْمَقَامِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُنْفِقُونَ بِعَهْدٍ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُنْفِقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ أولئك هم المتحدون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحب بالحجر والعدد بالعدد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من معروف وأدا وكذا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة هياء من الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا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 رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لأن لكم تتقون وعن الذين يطيقون فديه طهر مسكين ومن تما مع فيض فما قيل لكم وان تصر في لكم ان كنتم تعلمون هل حملوني الى رف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 وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشخ فليصر وكن كان مريض أو على سفر فعدتكم من أيام رفق يريد الله بكم اليسر وما يريد بكم العسر لِكَيْرَ انْزِلَكَ وَلِدُكَ بِاللَّهِ عَلَا مَا هَنَاكَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنَّ مَن يَدْعُ نِدِيَ وَالدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَإِنَّ وَلَن يَرْضَوْنَ وَإِذَا سَأَلَكَ الَّذِينَ عَادَوْكَ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَالْمُؤْمِنُونَ بِالْعَذَابِ يَوْمَ يُشْفَقُونَ وَأُحِلَّ لَكُمُ النَّجَاسَاتُ وَمَا لَمَسْتُمْ فِيهَا وَلَا هم لباس لهم وأنتم لباس لهم ولا تباشرون وأنتم عاكثون في المساهل تلك حدود الله فلا تقرأوها ومن تلك حدود الله فلا تقرأوها كذلك يبين الله آياتي للناس لعلهم يتقون ولا تأكل لها إلى الحكام وتدلوا لها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ليه يوم الدين إياك نعمل وإياك ياك أستعيك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يَسْبِرُ بِأَن تَأْتِيَ الْبُيُوتُ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَتَأْتِيَ الْبُيُوتُ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي وقتلوهم حيث ذكبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشهد من القدر ولا تقادرهم عند المسجد الحرام zurekin <tune> اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأغفقوا في سبيه الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحق المحسنين وأدموا الحج والغنرة لله لا تستيسر من الهدي ولا تحنقوا رؤوسكم حتى يملق الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من, صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نزر فإذا أبنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرامي live وغير المغضوب عليهم ولا الضالين بين استل الأعلى <تصفيق> الذي غلق سمى والذي قد و فدا والذي اخرج النوع فجعله مثانا سنقول لك فانا نساء الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ولو يسرك ليزغ و تذكر ان فعد الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقاء الذي يصل النار والولرات لا يموت فيها ولا يحيان قد أفلح من تزكى وذكى وزن ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآثرة خير وأدقى إن هذا الجسم في الهولى فر في إبراهيم وموسى رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضال يا أيها الكافرون لا أعرف ما تعرفون